بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة للذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحقمة وما أدراك ما الحقمة نار الله قادۃ التي تطل على الافئده انها عليهم مصدۃ في عبد ممدد